بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب. سيصل نار ذات لهب. ومرأته حملت الحطب. ومرأته في جيدها حبل مما سد.